وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أَنَّ وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولا تطع من اغفل لا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا تدنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهني شوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 جنتك ويُرسل عليها حسباً من السماء، فتصبح صعيداً زلقاً، أو يصبح ما أُها غوراً، فلا تستطيع له طلباً، وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أن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 أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أين إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبو.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 اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْنُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم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 اِتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَسْتَطَعُوا أَيِّ يَظْهَرُهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَةَ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّهِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّهِ جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّهِ حَقًّا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 هم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا